الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة مباشرة يُرْزُقُكُمُ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ للمتقين الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا فجرر الله فَستَثَرون لدُ بِ وَمَ يوفِر الدُّن بَإِ الله وَلَم يُصض على مَا فَعَلوا وَهُم يقنَمُون أل إِ جَنجَزَّ أوفِة مَِبّه وَجَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُلَالٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فذا بَيانُ لِ النَّاسِ وَمدَ وَمَعِغةُمُتَّقين وَلَا سَِنوا وَلَا تَحزَنوا وَأَتُ الأأَلَ نَ يمسسكم قرح فقدم السلق و قرح اذنه وتلك الايام نداويها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين كفروا ويتخذ منكم شهداء وَل وَلبَحِ صَ اللَّ َّذينَ آممَنوا وَيَنحَفًَا كَافِر أَم حَسِبثُم أَزَجَفُر جَنَّكَ وَلَ يَعْنمَِاهُ نَّذينَ جَهَدُ مِ قُم وَيَعْلَ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 مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤذه منها إرات نؤتيها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا في امرنا وثبت اقدامنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين